Vismile, herra, määne, rahim. Pasi, tilkai antūpų, animo, kitą minimum bin. O te ua, pusšali, u minin. Allavina, jungi, mūnas, valanta, jungi, tunas, ولا 124. لعلكم تصطلون 125.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 يَا آيَاتِ إِلٰهِكَ يُذْعِنُونَ وَقَوْمِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصَّرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا Ď�sųumą, ir atli turbo, atli yg man chodės, ir atlikės, kaip disasters, ir atlikės bagai beti gamėsdei. Įdijas g!!! Es gatelės e وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ فَهُمْ قالن نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُ هُدَى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْمَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِّي لا لِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَمْنُوا 124. وجدتك من سبأ بنبأ يقين 125. إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 126. Some da san anzur wa sadaqatan kunta min al kaathibin idhhab وكذلك يفعلون وإني موسلة إليهم بهدية فلاظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما جاء بل انتم بهديتكم تفرحون ارجعوا اليهم فلناتينه بجنود بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجهم من وهم صاغرون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 فَأَنَّ رَبِّي يَبْلُونِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكْتِمُ لَا مَشَاء نُنْظُرَ أَتَهْتَدِي أم تكون من الذين 119. وقصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 110. قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجه وكشفت عن سمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود يَأْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ أَلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ فَنَفْيَ الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنَبِيتَنَّ وَأَهْلَنَّ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّ مَا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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه يتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجل لئن انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوا آل نوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان 129. ونحرنا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته No. وبك لذو فضل على الناس ولكننا اكثرهم لا يشكرون و تليفون وَإِنَّهُ لَهُ دَهْرُهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَعَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك علي وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دِبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وخرجنا <تصفيق> له Mūsų Serenti, <tus> ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل